عزب العزة لسيدنا إمام علي كرم الله وجهه. بسم الله الرحمن الرحيم ربي أوقفني موقف العز والكمال والبهشة والجلال حتى لا أجد في ذرة ولا دقيقة إلا وقد غشاها من عز عز كما يمنعها ما يمنعها من الذل لغيرك حتى أشاهد ذل من سوى لعزتي بك مؤيدا رقيقة من الرعب يخطع لها كل شيطان مريض وجبار عنيد وأبقى عليها ذل العبودية في العزة بقاء يبسل لسانا يعترافه ويقبض لسان التعوى إنك أنت العزيز الجبار المتكبر القهار وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبروا تكبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين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 وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله العظمة في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لله ملك السماوات والأرض لله الملك رب السماوات وهو العزيز الحكيم اللهم اجعل ثوابها لوالديه فقد أدى كل حق كان لوالديه عليه وجعل الله مكافاته الجنة وعضاه الله من الثواب مثل ما يعطي موسى وهارون. اللهم اجعل ثوابها للمؤمنين والمؤمنات حيهم وميتهم ادخل الله في كل الاحياء والأموات عبادة سنت واعطى الله بكل مؤمن ومؤمنة من الاحياء والأموات عبادة سنت واعطى الله بكل كلمة مدينة مع حوراءه وكان موته موت الشهيد صدق حبيب الله من أحياء العلوم